Voi, voi, voi, voi, voi, voi, fiaba. voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, احنا رجال ابو عمار احنا الفتح ويا ويل المحتل يوم من يلاقينا بكفي كلام بكفي كلام التاريخ بيشهد والزمان بدم الفتح ارضنا روانا mm uh... بدن منها بالمانية هي هي الفتحة هي حركتنا الهبية احنا بالخمسة و أعلننا ثورتنا ثورة مارد يا فلسطين وبدينا بهمتنا احنا بالخمسة Hei, hei, hei, هي هي hei, hei, hei, hei, hei, hei, el I